استووا اعتدلوا استو الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شبع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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه ما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من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 والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر الله أكبر Ya Allah liman hamida Rahmana wa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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين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 ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الله أكبر الله أكبر سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر Allah vă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 مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ كَمَاذَلِكَ تُنْبِتُ كُلُّ حَبَّةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من نوى ولا أذلهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذك الذي ينفق ماله رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلد لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتضاء مرضات الله وتفبيتا من أنفسهم كمثل جنة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 خيال وأعناق تجري من تحتها الأنهار لو فيها تجري من تحتها الأنهار كل الثمرات وأصابه الكبر ولو درية ولو درية ضعفاء فأصابها إعصار فيه لرم فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولغ يا أيها الذين آمنوا أفضحو من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمَمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِهِ وَلَا تَيْمَمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 ومال الظالمين من أنصار إن تُبْدُوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويُكفر عنكم ويُكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Allah Akbar Allahu Akbar Sami'a Allahu liman hamida Rabbana wa lakal Allahu Akbar Allahu Akbar Allah wa akbar. Allah wa akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah <coughs> akbar. Allahu akbar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 للفقراء الذين أحصر في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف فيتعرفون بصيماهم تعرفون بصيماهم لا يسألون الناس الحافا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 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ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 وَإِنْ كَانَ دُعُسْرَةٌ فَنَظِرَةٌ إلَى مِيَسَرَهُ وَأَنْتَ صَدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ الْتُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أكبر الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ الله أكبر الله أكبر, الله أكبر Allah, Allah,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 يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمه الله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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. دالكم أقسط عند الله وأقوى للشهادة وأدنا ألا ترتابوا إلا أن تكون تجاره.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 وَتَقَوَّلَ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فِرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فإن أَمِنَ بعضكم بعضًا فليؤدي الذي أتمنى أمانته واليتق الله ربّه ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَثَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذِّب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. Allahu akbar. akbar. Allah akbar.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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال أَلِفْ لَامِّينَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.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 لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغوا فيتبعون ما تشابه منه ابتراء الفتنة وابتراء تأويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَعَادِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُوا النَّارِ كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ, فأخذهم الله بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَادِ الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ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 قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ مَثْوَاهَا قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زُيِّل للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا ربهم لِلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ جَنَّاتٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ جَنَّ قُلْ أأنبئكم بِخَيْرٍ من الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد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 Amin, Allah-u amn Rabbana, allah allah allah